يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أومت رونا تذهب كل مرضعة نعم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس سكارا وماهُم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد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 من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء